أعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين <تصفيق> اللهم صل على محمد <تصفيق> وآله ورحمه والمؤقت <تصفيق> والمؤقت معتبر فيه شرعا هذا انتهى دفعة الآن لبدأ انضربوا الجرس قبل قليل وهذه المرة الثانية والمؤقت معتبر فيه شرعا وقت مخصوص كالصلاة والحج والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلا من وجوه ثلاثة إما أن يكون فعله زائداً على وقته المعين له أو مساوياً له أو ناقصاً عنه والأول ممكن لأنه من التكليفي والأول ممتنع لأنه من التكليفي بما لا يطاق انتهينا في الدرس الماضي من بيان الواجب غير المؤقت حيث أن المصنف قسم الواجب إلى قسمين باعتبار الزمان باعتبار الوقت قسمه إلى واجب سلام عليكم قسمه إلى واجب مؤقت وإلى واجب غير مؤقت وقلنا ان الواجب المؤقت ما كان الزمان قيدا فيه والواجب غير المؤقت ما لم يكن الزمان قيدا فيه وقلنا حينما نقول ما كان الزمان قيدا ما لم يكن الزمان قيدا ليس المقصود ليس المقصود ان غير المؤقت لا يقع في الزمان اذ قلنا ان غير المؤقت من الزمانيات والزمانيات كلها تقع في داخل الزمان انما المقصود من قولنا المؤقت وغير المؤقت ما يكون الزمان قيدا ما لا يكون الزمان قيدا المقصود ان المؤقت يطلب حصوله يطلب حصوله في حصة خاصة من الزمان أما الواجب غير المؤقت يطلب حصوله في الزمان لكن المقصود ما لا يطلب حصوله في حصة خاصة من الزمان يعني ما لا يكون الزمان قيدا في حصوله الآن أو بعد ذلك أو بعد يوم أو بعد أسبوع هذا ليس مهمة وقلنا أيضا أن غير المؤقتين ينقسم إلى فوري وإلى غير فوري والفوري ما لا يجوز ما لا يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه مثلا النجاسة المسجديه يلزم إزالتها فورا مباشرة عند الالتفات والإمكان اما غير الفوري السلام عليكم أما غير الفوري فهو ما يجوز تاخيره عن اول أزمنة امكانه السلام عليكم ورحمة الله ومثلنا له في قضاء الصلوات الفائته اذا كان في ذمه الانسان صلوات فائته مع انها واجبه لكن وجوبها اولا غير مؤقت بزمان معين السلام عليكم وثانيا غير فوري ايضا السلام عليكم يمكن ان يوقعها الان ويمكن غدا ويمكن بعد اسبوع ويمكن بعد سنه ايضا انما قلنا الكلام يقع في الواجب المؤقت هذا كله كان في الدرس الماضي إنما محل الكلام هو الواجب المؤقت عرفنا بأن الواجب المؤقت هو ما كان الزمان قيدا ما كان الزمان قيدا في حصوله هذا الواجب المؤقت إذا نظرنا إليه فإنه عقلا لا يخلو من احد وجوه ثلاثه الى هنا انتهينا من الكلام عن الواجب غير المؤقت انما كلامنا اليوم يقع في الواجب المؤقت وهو الذي عرفناه وقلنا ما كان الزمان قيدا فيه صحيح هذا الواجب المؤقت اذا نظرنا اليه فانه لا يخلو عقلا من وجوه ثلاث <تصفيق> فهو إما الوجه الأول فهو إما يكون فعل الواجب عن المؤقت إما يكون فعله يطابق الوقت المحدد له الواجب فعله صبحكم الله بالخير مساويا للوقت المحدد له فهنا يطابق فعل الواجب الزمان المحدد له مثلا مثاله صوم شهر رمضان اولا يطلب إيقاعه في شهر خاص في ثلاثين يوما تحدد بأولها واخرها لا ماله. وثانياً يطلب إيقاعه في حصة خاصة من الزمان من ال من الفجر إلى غروب الشمس الغروب الشرعي يعني إلى غروب الشمس. فهذا واجب مؤقت. لا ماله. لكن زمان زمن أداء الفعل مساوي للزمان المطلوب إيقاع الفعل فيه. ضمان الصوم من الفجر الى الغروب والواجب فعله بهذا المقدار لا اقل ولا اكثر مثلا فلو صام الانسان نصف النهار ثم افطر لم يمتثل اداء الواجب لان الواجب وقته من الغروب من من الفجر الى الغروب فاذا الواجب المؤقت قسمه الاول أن يكون فعل الواجب أداء الواجب بقدر، بقدر الزمان المحدد له إذا كان كذلك هذا الواجب يسمى الواجب المضيق الواجب المضيق الوجه الثاني وهو أن يكون زمان الفعل الزمان اكبر او اكثر من حجم الوقت المحدد ان يكون زمان الفعل اكثر من الاكثر من الزمان المحدد له مثلا لا بالعكس مثلا زمان اداء الفعل اكبر من حجم الزمان مثلا إذا توفي الانسان مات بعد خمس دقائق من اذان الظهر مثلا هنا زمان أداء الفعل زمان أداء الفعل ظهره عاصر ما يكفي خمس دقائق يحتاج على الأقل إلى عشر دقائق يحتاج إلى ربع ساعة إذا قلنا هكذا فإذا مات الإنسان بعد الأذان بدقيقتين أو ثلاث أو خمس وقلنا وقلنا يجب عليه القضاء يجب القضاء عنه هنا هذا يكون التكليف حجم التكليف أكبر وأوسع من حجم الزمان ما أدري أعلم بشكل آخر لو واضح هذا خلو قسم الثاني خلو هذا رح قصر الثالث <تصفيق> آخر شيء يكون أوضح إذن الوزه الأول قلنا أن يكون زمان أداء الفعل مساوي, مساوي للزمان المحدد له هذا هو المضيق قسم ثاني هذا سارت خلوه تركوا الآخر شيء أن يكون زمان أداء الفعل أقل حجمه أقل من الزمان المحدد له مثلا صلاه الظهر والعاصر عشر دقائق أداؤها والمقوى الوقت المحدد لها من دوال الشمس ظهر عن كبد السماء إلى غروب الشمس ولنفرضه خمس ساعات تقريبا نفرضه هكذا خمس ساعات دمان أداء الفعل عشر دقائق ربع ساعة زمان أداء الفعل حجمه أقل من الزمان المحدد له الزمان المحدد للظهر والعاصر خمس ساعات لكن زمان الأداء ممارسة الفعل أداء الواجب عشر دقائق هذا حجم الفعل أقل من حجم الزمان هذا يسمى الواجب الموسع الواجب الموسع مثاله قلنا صلاة الظهر أما وجه الثالث وهو ما يكون حجم الزمان المعين لأداء الفعل أقل أقل أقل من حجم الفعل. مثلاً نفرض أداء الفعل بحاجة إلى ساعة. نفرضه وكذا بحاجة إلى ساعة. الزمان المحدد لأداء الفعل نصف ساعة مثلا لكن ما بالفرق زمان الفعل يحتاج إلى ساعة حتى اؤدي المولى يقول فقط أحدد لك نصف ساعة لأداء الفعل قالوا هذا الثالث هذا, هذا ممتنع هذا محال أساسا محال لأنه تكليف بما لا يطاق. المولى يقول الفعل اعرف يحتاج الى ساعه لكن احدد لك نصف ساعه تقول له ايها المولى انت حكيم هذا تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق محال كما عرفنا هذا شبيه قول شبيه قول الاشاعره ان المولى يمكن ان يكلف الانسان بما لا يطيق مثلا مثلا يقول له مع علم المولى بعدم قدرة المكلف على حمل الجبال يقول له أيها العبد أكلفك أكلفك بحمل الجبل على رأسك يقول له لا أقدر وانت تعرف أني لا أقدر يقول لكن يمكن أن أكلفك بذلك هذا تكليف بالمحال والتكليف بالمحال محاله واضح إلى هنا هذه وجوه ثلاثة الوجه الأول أن يكون زمان الفعل مساويا مطابقا للزمان المحدد له الثاني أن يكون زمان الفعل أقل من حجم الزمان المحدد له الأول الأول مضيق زمان الفعل والزمان واحد يعني زمان الفعل مثلا خمس ساعات الوقت المعين خمس ساعات أيضا. قلنا مثاله صوم شهر رمضان من الفجر إلى الغروب هذا الوقت محدد وإيقاع الفعل يجب أن يكون في هذا الوقت أيضا والثاني أن يكون حجم أداء الفعل أقل من حجم الزمان الزمان خمس ساعات أداء الفعل عشر دقائق هذا هو الموسع والثالث هو المحال أن يكون حجم أداء الفعل أكبر من حجم الزمان وقلنا هذا محال لأنه تكليف بالمحال هذه الوجود تضحت الثلاثة وهو الزمان هذا خلينا الثالث بعده لا الممتلعة هذا صعب. بالي. تكلمنا في صار تشوش الجمال الثالث في النهاية. فما قلنا الجنة هو الثالث نقصد به. اتضح إلى هنا، أعيده مرة ثانية. واضح، واضح. إذن قالوا إذا جئنا الى الواجب المؤقت ونظرنا إليه فهو عقلا لا يخلو من أحد أمور ثلاثة إما وقت أداء الفعل متطابق مع حجم الزمان المعين له هذا هو المضيق إما حجم أداء الفعل أقل من الزمان المحدد له هذا هو الموسع إما حجم أداء الفعل أكثر أو أكبر من حجم الزمان المحدد له وقلنا هذا الثالث ممتنع مستحيل لأنه تكليف بما لا يقال. اتضح هذا خب المضيق لا كلام فيه والممتنع قلنا ممتنع إنما الكلام وقع في الواجب الموسع وقع الخلاف في الواجب الموسع هل هو ممكن عقلاً أم لا؟ لماذا قالوا هكذا؟ قالوا إذا جئنا إلى الروايات الشرعية نجد أنها ذكرت ما ظاهره الواجب الموسع هذا من حيث الروايات الوارده في الشارع لكن اذا جئنا الى العقل العقل يقول الواجب الموسع ممتنع التفت الى الاشكال هؤلاء قالوا من حيث الشارع ورد عندنا ما ظاهره الواجب الموسع مثلا قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا هذه الايه ظاهرها الواجب الموسع فهي تكلمت عن وقت صلاه الفجر عن وقت صلاه الظهرين عن وقت صلاه المغربين تكلمت هكذا صحيح وزمان الفجر أداءه خمس دقائق زمان أداء الصلاه لكن الوقت المعين له من اذان الفجر الى طلوع الشمس صحيح والظهر كذلك من زوال الشمس الى غروبها والمغرب كذلك من اذان المغرب الى منتصف الليل او الى قريب الفجر على الاختلاف الفقهي الموجود خب زمان أداء الظهر والعصر عشر دقائق لكن الآية قالت من زوال من الشمس إلى الغروب فإذا نظرنا إلى الآية وإلى الروايات نجد الواجب الموسع حاضر موجود تكلمت عنه لكن إذا جئنا إلى العقل العقل يقول الواجب الموسع ممتنع عقلا ممتنع عقلا لماذا قالوا لأنكم في تعريفكم للوجوب للواجب قلتم هكذا قلتم هكذا قلتم الوجوب هو الإلزام بالشيء مع المنع من الترك قلتم هكذا إما جعلتم المنع من الترك مقوم للواجب أو للوجوب فالوجوب متركب من جزئين من الإلزام والمانع أو جعلتم لا قلتم الوجوب أمر بسيط لكن لازمه المنع من الترك على ما اخترتم في القولين السابقين هذا لا فرق المهم, المهم. أخذتم في تعريف الواجب أخذتم في التعريف المنع من الترك هذا أصبح جزء التعريف خب إذا أخذتم المنع من التارك جزء التعريف الموسع ما معنى الموسع معناه جواد ترك أداء الواجب في الوقت الأول في الوقت الثاني في الوقت الثالث في الوقت الرابع ولنفرض إلى الواجب الموسع عشرة أفراد واضح يجوز لي إذا أدن الظهر يجوز لي تأخير الصلاة صحيح؟ أتمكن من أداء الصلاة أول الوقت وأتمكن من ترك الصلاة في أول الوقت إلى وسطه لا أتمكن من ترك الوسط إلى ما قبل آخر الوقت فإذا قلتم واجد وموسع تعريف الواجب الإلزام بالشيء مع المنع من الترك والواجب الموسع الإلزام بالشيء مع الترخيص في الترك لا أقل في أول الوقت جاء تركه في نصف الوقت جاء تركه هذا واضح بعد؟ إذا فرضنا إلى صلاه الظهر عشرة أفراد من أدام الظهر إلى غروب الشمس خب أنا التفت إلى المولى قلت واجب موسع أذن الظهر تجب علي الصلاة الآن؟ يقول لا تجب يجب الفرض الثاني؟ لا الثالث؟ لا إلى العاشر يقول بعد العاشر لا أرخص لك يجب أن تعتي به المهم أن الواجب الموسع العقل يمنعه لأنه يتناقض مع تعريف الواجب ما أدري اتضح التف... الإشكال أو لا اتضح الإشكال أو لا من هنا أتساد أني شايع مرة ثانية أنتم هذا الإشكال شريف الإشكال في الدرس الماضي على الواجب الكفائي أنتم قلتم في تعريف الواجب أو في تعريف الوجود قلتم هو الإلزام صحيح مع المنع خلاف الواجب مع المستحب هو هذا المستحب إلزام مع الترخيص في الترك هذا المستحب الواجب يعني يجب عليك أن تأتي أنا ألزمك بالاتيان ولا أرخص لك في ترك الواجب وهذا معنى وإذا ترك المكلف عصى الصلاة واجبة ترك الصلاة عصيانه هذا معنى الواجب فإذا الواجب عندما نعرفه نأخذ مع المنع من اخذ هذا القيد المنع من الترك ناخذه قيدا في التعريف مثلا ام باب التوضيح حينما نعرف الانسان نقول حيوان ناطق صحيح اذا قلنا الانسان حيوان ونقول من دون ناطق نقول هذا تعريف غير صحيح اساسا لا يكون عندنا انسان ساقف ناطق هنا الوجوب انتم اخذتم في الوجوب قيد المنع من الترك وهذا معنى الوجوب بعد الإلزام مضاثا إليه المنع فإذا الوجوب تعريفه بهذين الحدين الجزئين الإلزام والمنع صحيح؟ تعالوا طبقوا هذا التعريف على الواجب الموسع ما معنى الواجب الموسع؟ الواجب الموسع هو الإلزام مع الترخيص في الترك اول الوقت صحيح الوقت الثاني الوقت الثالث الوقت الرابع بعد وهكذا الى فرد ما قبل الاخير <تصفيق> هذا معنى الموسع بعد. مع الترخيص في الترك اول الوقت وسط الوقت الى اخر الوقت هو هذا معناه الوقت الموسع مثلا ادى الظهر الان أذر الظهر المولى لا يحق له أن يقول لي يجب عليك أن تؤذي الظهر إلا الآن أقول له ليس من حقك هذا من حقك أن أصلي الظهر صحيح من حقك أن لا تغيب الشمس إلا وقد صليت أما أول الوقت من أين لك هذا الإلزام الوقت الثاني من أين لك لا أنا أريد الوقت العاشر أريد أن أصلي في الفرد العاشر المهم لا تكون ثلاث قضاء هو هذا المهم فالواجب الموسع معناه واجب مع الترخيص في الترك في الوقت الأول مرخص في الوقت الثاني مرخص في الثالث مرخص وهكذا إلى ما قبل العاشر فإذا جئنا إلى تعريف الواجب وجدناكم أخذتم المنع من الترك قيدا في تعريف الواجب <تصفيق> إذا جئنا إلى الموسع نجدكم لا ترخصون في تركه أول الوقت ثاني الوقت ثالث الوقت إلى آخره واضح يصير الإشكال سيدنا السادة البقية أخونا سيدنا ما الإشكال اتبع أم لا اتبع الإشكال فكيف ترفعون هذا التناقض؟ لهذا قالوا نحن نقول واجب موسع عقلا ما عندنا ان قلت أيها المانعون لكن في الشريعة ورد ورد ما ظاهره التوسعة كما قرعنا الآية أقم الصلاة واضح هذا الواجب الصلاة صلاة الظهر اداؤها عشر دقائق والشارع يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يعني إلى الفجر إلى المغرب الوقت موسع هنا هؤلاء قالوا لابد أن نؤول صحيح شرعا ورد لكن التفت إلى كلامهم ورد ما ظاهره وما حقيقته ما ظاهره الواجب الموسع خب ما تقول في هذا قالوا لابد من تأويل هذه الموارد أي مورد في الروايات في الآيات في الأحكام الشرعية نراه ظاهره موسع نقول لا هذا في الظاهر موسع لكن لابد أن نؤول بد أن نؤول هذا الظاهر مثلا قالوا نؤوله كيف قالوا أولا مرة نؤوله ونقول بالنسبة إلى الصلاة إلى الواجب الموسع بعضهم قال لا نؤوله بأن الواجب هو الواجب الموقع في أول الوقت فقط أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذا دلوك الشمس يعني الفجر إلى خروج الشمس الواجب إذا مثلا فرضنا صلاة الصبح عشرة أفراد، الواجب هو الفرد الأول، فعندنا عشرة أفراد، لا الواجب الفرد الأول فقط، يعني الخمس دقائق الأولى هي التي يجب إيقاع الصلاة فيها اداء إذا تجاوزنا خمس دقائق قالوا الباقي يكون قضاء، تدارك لما فات. فهؤلاء بعضهم قال لا بد أن نؤول هكذا ونقول واجب موسع ما عندنا هذه الآية تريد أن تقول أن صلاة الظهر إذا كان لها عسرة أفراد من أول الوقت إلى آخره فالفرد الأول هو الواجب فقط يعني العشر دقائق الأولى هي الواجب فقط والأوقات الباقية لا قضاء فقط وهي الواجبة بعضهم قال هكذا بعضهم قال لا بعضهم قال الواجب هو بالعصر، الواجب هو آخر الوقت لا أول الوقت عشر دقائق ما قبل غروب الشمس ذاك هو الواجب خب إذا أوقعنا الصلاة قبله يقول المستحب، مستحب أن توقع الصلاة مع أول الوقت مع ثاني الوقت انما إن الفرد الواجب من الصلاة فهو الفرد الموقع في العشر دقائق الاخيره ما قبل غروب الشمس قبلها مو واجب مستحب مستحب ان توقع صلاه اول الوقت اما وقت الواجب الفعلي الحقيقي العشر دقائق الاخيره فقط واضح فاذا اذن الظهر اتمكن من اداء الصلاه الان وهو مستحب مواجب. أما تكون الصلاة في رقبة أداء أو أواجد في, في العشر دقائق الأخيرة ذاك الفرد هو الذي يجب إيقاع الصلاة أما قبله يستحب إيقاع الصلاة التضع الثاني واضح نتذكر فقط قولين أقول قول ثالث نذكر في البعالة القول الثالث يقول القول الثالث يقول أن نقول في التأويل أن نقول هكذا أن نقول هكذا أن الواجب هو الذي يوقع في أول الوقت التفت مراع مراع مراع يعني شنو مراع يعني مراع إذا أوقعه أول الوقت فهو الواجب مراع مراع يعني المكلف بأن يكون واجدا للشرائط إلى آخر الوقت مثلا شرائط القدره من الشرائط البلوغ من الشرائط العاقل من الشرائط الطهارة مثلا فإذا أوقعه أول الوقت نقول هو الواجب مراعى مراعى ماذا؟ مراعى بوجود الشرائط ببقائها إلى آخر الوقت فمثلا لو أن المرأة أدت الصلاة الان الظهر عند الأداء ثم بعد نصف ساعة بعد ساعة طرقتها الدورة الشهرية فهنا لم تتوفر الشرائط إلى آخر الوقت نقص شرط وهو الطهارة فإذا نقص شرط تقول الصلاة أدتها يقول هذه الصلاة التي أدتها ليست واجبه عليها يعني طرقها الحيض فنقص شرط من الشرائط نعم لو بقيت محافظة على الشرائط إلى آخر الوقت بعد أن خرج الوقت طرقتها الدورة نقول ما صلته في أول الوقت كان صحيحا أما لو في منتصف الوقت طرقتها الدورة نقول صلاتها لم تكن واجبة عليها لم تكن واجبة عليها هذا القول الثالث ما هو في داعي له مو هو القول الأول والثاني. بلى. لا مقصود بالطهارة هنا اللي أقصد الحيض أو الجن مثل الجناب أحياناً إذا طرقة الحيض بعد لا طهرت لها. أما يمكن إذا أحدث المكالمة يمكن يتوضّع بعد قليل مو مشكلة. بلى. والطهارة أيضا بالي صحيح بالي صحيح من هذا الباب صحيح فمثلا إذا المكلف صلى أول الوقت لف الوقت جن جنة ها المولى يقول الصلاة لم تكن واجبة عليه نقول له صلىها يقول وإن لكن إن خرم شرطه فالصلاة التي أدها أول الوقت مو مواجبة عليه نعم إذا بقي محافظ على عقله إلى آخر الوقت خرج الوقت انا نقول تلك الصلاه التي ادى اول الوقت صحيحه ايضا فالواجب ايقاع الواجب اول الوقت مراعا مراعا ماذا اجدان الشرائط الى اخر الوال قد القول الاول والقول الثاني هما ما ذكرهما المصنف هنا القول الثالث المراعى لم يذكره المصنف هذا واضح الإشكال اتضح إلى هنا المصنف يقول في جواب جوابه على هؤلاء يقول الواجب الموسع أنتم قلتم غير ممكن أنتم قلتم عقلا غير ممكن نحن نقول لكم الواجب الموسع عقلا ممكن بل بل واقع شرعا وفقط ممكن بل واقع وقلنا سابقا قالوا أدل دليل على الإمكان الوقوع الوقوع إذا كان واقع ما تقول بعد ممكن أو لا واقع انتهينا بعد المصلف يقول الواجب الموسع في واقع مو فقط ممكن بل واقع أما أنتم حينما قلتم ممتنع عندكم إشكال او لنقل عندكم لبس وعندكم خلط وعندكم تشوش في فهم الواجب الموسع اذا تمكننا من رفع التشوش والاضطراب في فهم الواجب الموسع فلا يحق لكم ان تقولوا بعد غير ممكن بل لابد ان تقولوا ممكن المصنف يقول نحن حينما قلنا الواجب الموسع ممكن بالواقع بل المقصود بالواجب الموسع. دققوا في المطلب جيد ثم انظروا هل يصح الإشكال أو لا مثلا إذا المولى قال مثلا إذا المولى قال لعبده أريد ماء جئني بالماء جئني بالماء هنا المطلوب فرد أو أفراد المطلوب هنا طبعا الفرد واحد جئني بالماء يعني ماذا اوجد امامي هنا اوجد امامي الطبيعة طبيعة الماء خليها قدامي الداخل اشرب ماء فقط مؤثر منها فلا يطلب المولى احضار الماء متكرر المولى يقول عبدي انا افشان اريد ماء فالعبد يذهب ويحضر له تأثر من الماء فقط، يعني المطلوب إيجاد طبيعة الماء في الخارج أمامي فقط هو، وليس المطلوب تكرار إيجاد طبيعة الماء. قلنا سابقا الطبيعة توجد بوجود كم فرد، فرد من أفرادها، فهنا وجد فرد كفى خلط معه. هذا نقوله في الواجب هنا. إذا المولى قال لعبده عبدي صلي صلي الظهر مثلا وصلاة الظهر وقتها ممتد المولى يقول للعبد يعني أوجد طبيعة الصلاة في الخارج وطبيعة الصلاة توجد بوجود في أرض هذا التفت للمولى نقول له أيها المولى الحكيم أنت قلت لي أوجد طبيعة الصلاة لكن يمكنني أن أكرر الطبيعة عشر مرات ضمن الوقت يعني خمس دقائق الأولى أوجد طبيعة الثانية ثانية الثالثة الرابعة إلى عاشرة المولى يقول أوجد لي طبيعة يعني مرة واحدة لكن لكن الصلاة لها أفراد التفتوا حتى تضح المصطلح لها أفراد عرضية وأفراد طولية أفراد عرضية يعني مثلاً شنو أفراد عرضية في هذا الوقت الآن أتمكن من أداية الصلاة هنا في الحوض العلمية هذا فرد وأتمكن من أداية في الحرم الشريف واتمكن في الحسينيه واتمكن في المسجد واتمكن في البيت هذه افراد عرضية يعني في اول الوقت يمكن اكون هنا واصلي واكون في بيتي واصلي واكون في الحرم الشريف واصلي ايضا هذا ليس فرد ارضي ولا افراد طوليه الفرد الاول اول الوقت بعده الثاني في ثاني الوقت يعني العشر دقائق الاولى الفرد الاول العشر دقائق الثالث الفرد الثاني والثالث الثالث تسمى أفراد طوليه يعني بالطول وبالترتب واحد بعد الاخر مو في عرض واحد في وقت واحد خب العقل يقول بالنسبه لحكمي انا لا افرق ان تاتي بالصلاه في الأفراد العرضيه هنا في بيتكم في الحرم الشريف وفي الحوزة في المهم المهم ايجاد الطبيعه عندي نحن نقول كما أن العقل لا يفرق بين بين الأفراد العرضية لأداء الصلاة كذلك العقل لا يفرق بين الأفراد الطولية لأداء الصلاة العقل أحكامه لا تتجزأ هنا يقول نعم هنا يقول لا لا أحكامه كلية واحدة فكما أن العقل لا يفرق بين إقاء الأفراد العرضية هنا في البيت، في الحوزة، في الحسينيه في المسجد، في الطريق، في أي مكان آخر. كذلك لا يفرق، ها، لكن يقول العقل يقول التفت أيها المكلف. وقت الصلاة محدود بحدين. أول الوقت ويجب أن يقع تقع الصلاة بينهما. تختار الفرد الأول، تختار الفرد الثاني. مو مهم عندي. المهم ان وقت الصلاه محدود بحدين الحد الاول اول الوقت والحد الاخر اخر الوقت الصلاه التي لا اقول لا فرق هي الواقعه بين الحدين لا قابل ولا بعد الحدين واضح المطلب الافراد طوليه متكسره متكرره يمكن ايقاعها في الاول في الثاني في الثالث هذا ليس مهمان المهم المولى يطلب ايجاد الطبيعه في الخارج والطبيعه لها افراد العقل يقول انت مخير عقلا بين اذائها في اول الوقت وسط الوقت ربع الوقت نصف الوقت مو مهم المهم ان يحصل ايجاد الطبيعه بين الحدين فاذا حصل الفرد اول الوقت كفى نف الوقت كفى قبل آخر الوقت كفى أيضا هو هذا الجواب ما أدري اتضح الجواب خوب قال المصنف اقرا المطلع والمؤقت معتبر فيه شرعا وقت مخصوص يعني ما كان الزمان قيدا في الموقف كالصلاة والحج والصوم ونحوها وهو لا يخلو عقلان من وجوه ثلاثه <تصفيق> إما أن يكون فعله هذا الوجه الأول إما أن يكون فعله زائدا على وقته المعين له هذا اولا وجه الثاني او متاويا يعني متطابقا او ناقصا عنه الاول ان يكون فعله اكثر من الوقت ممتنع لماذا لانه من التكليف بما لا يطاق والثاني ان يكون فعله مساوي للزمان المحدد له قلنا مثاله صوم شهر رمضان يومياً من الفجر إلى الغروب الوقت مساوي إلى الواجب. والثاني لا ينبغي الإشكال فيه في إمكانه ووقوعه وهو المسمى المضيق كالصوم إذ فعله ينطبق على وقت يعني يساوي وقته بلا ديادة ولا نقصة من طلوع الفجر إلى الغروب إنما الكلام في الثالث وهو المسمى الموسع لأن فيه توسعه على المكلف في أول الوقت وفي أثناء الوقت وفي آخر الوقت كالصلاه اليومية وصلاة الآيات فإنه لا يجوز تركه في جميع الوقت ويكتفى بفعله مرة في ضمن الوقت المحدد له ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره الكفتيات الإشكال من هنا أنتال الإشكال في الشريعة وإنما اختلفوا في جوازه عقلا الموسع عقلا ممكن أو لا على قولين إمكانه القول الأول وامتناعه القول الثاني ومن قال بامتناعه أولى ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنه على ما سيأتي، والحق عندنا جواز يعني إمكان إمكان الموسع قلما بل وقوعه شرعا، فنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع. لماذا قال ممتنع الموسع؟ قالوا أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك، فالمنع جزء التعريف أصبح. كما تقدم فينافي الحكم بجواب تركه يعني ترك الفعل في أول الوقت في وسط الوقت والجواب عنه اشكال تضح ام لا اشكال أوضح لا تأثناء الكلام واضح قالوا هناك تناقض هناك تهافت تنافي بين تعريف الوجوب والواجب الموتى تعريف الوجوب الإلزام مع المانع والموسع الالتزام مع الترخيص والجواب عنه واضح فإن الواجب الموسع فعل واحد وهو طبيعة الفعل لكن المقيد بطبيعة الوقت المحدود بحدين أول الوقت وآخر الوقت لا أن لا يخرج الفعل عن الوقت فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها غير أن الوقت لما كان يسار يسار لإيقاعها فيه عدة مرات، فرد الأول الثاني العاشر كان لها أفراد طولية تدريجية مقدرة الوجود في أول الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطولية تماما كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضية هنا في البيت في الحرم إلى آخره للطبيعة المأمور بها فيجوز الاتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواد الترك له مساثه في نفس في نفس المأمور به وهو طبيعة الفعل طبيعة الفعل تركها غير جائز الجائس تركه ما هو الافراد بعض الافراد اما طبيعه الفعل تركها لا يجوز وهو طبيعه الفعل في الوقت المحدود فلا منافاه بين الطبيعه لملاحظه ذاتها وبين جواز ترك افرادها عدا فرد واحد حتى الفرد يكون اولا وسطا اخر الوقت مو مهم بالامتناع التجا الى تاويل ما ظاهره التوسعه في الشريعه فقال بعضهم بوجوبه في اول الوقت <تصفيق> والاتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في اول الوقت وقال اخر بوجوبه في اخر الوقت فقط والاتيان به قبل الاخر من باب الناس يعني المستحب يسقط به الغرض نظير ايقاع غسل الجمعه في يوم الخميس وليله الجمعه وقيل غير ذلك وكلها المصنف يقول وكلها اقوال متروكه عند علماء